مَا قَلَقُ السَّمواتِوًا أَْربَ وَمَا بَيلَْم إِلَّا بِحَثِّ وَأَجْلِم مُسََّا وََّذينَ كَفَوْ أََّاُ زِعُوا وَغِْبُون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 إيتوني بكتاب من قبل هذا أو أسارة من علم إن كنتم صادقين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 هُوَ أَعْلَمُ بِمَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ كَفَى بِهِ شَهِيدًا سَمِيعًا بَصِيرًا وَهُوَ الْغَفُورُ وَلَكِنْ كُنْتُ بِغَنَمٍ مِنَ الْغُثَى وَمَا أَجْرِي مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ وَمَا أَنَا إِلَّا وَأَغَيْتُم إِن كَانَ مِنْ عِندِ اللَّهِ وَكَفَرْتُمْ بِهِ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ دِينِ إِسْرَائِيلَ عَلَى مِثْلِ وَشَهِدَ فَآمَنُوا وَاسْتَكْبَرْتُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَئِنْ آمَنُوا لَكَانَ خَيْرًا مِّمَّا سَبَقُوا إِلَيْهِ وَإِن لَّمْ يَهْتَدُوا بِهِ فَسَيُطِيلُونَ هَذَا ومن قبله كتاب عسى إماما ورحمة وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا لينذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين إن الذين قالوا ربنا الله ثم استطاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون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 حتى إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ تَنَطَّقَ بِقَوْلِ الرَّبِّ أَوْجَعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ قَالَ رَبِّ أَوْجَعْنِي أَنْ انعمت علي وعلى والدي وان اعمل صالحا ترضاه وان اعمل صالحا ترضاه وافلح في ذلتي ان توبت اليك وانني من المسلمين اولى الذين نتطبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون والذي قال لوالدي لكما أسعداني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله قُمْ يَا السَّيِّئَانِ لَا وَيْلَكَ أَمَّا إِنَّ وَحْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَيَقُولُ مَا هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ أُولَئِكَ الَّذِينَ حَقَّ وَعَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فيه من قد خلت من قبلهم من الذن والإنس إنهم كانوا قاسرين ولكل درجات مما عملوا وليوفيهم أعمالهم وهم لا وَيَوْمَ يُخْرَجُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى اللَّهِ أَلَمْ تَهْدِكُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمْ الدُّنْيَا وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا وَمَنِ اسْتَمْتَعَ بِهَا فَيَوْمَ تُزْجَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنْتُمْ تَفْسُقُونَ وَالْفُرْقَا أَخْرَاجَ إِذْ أَنْذَرَ قَوْمَهُ بِالْأَحْقَافِ وَغَدَتْ حَشَرَتِينَ بَيْن يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ وَقَدْ خَلَتِ النُّذُرُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عظيم أَيُّهُ الَّذِينَ آتَيْتُمُ التَّوْرَاةَ ثُمَّ لَمْ تَعْمَلُوا بِهِ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ قَالَ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِندَ اللَّهِ وَهُوَ يَبْلُغُكُمْ مِّمَّا أُرْسِلْتُ بِهِ ولكني أَوَقُمْ قَوْمًا تَتَجَاوَلُونَ فَلَمَّا وَرَوْهُ عارضًا مُسْتَقْبِلَ أُجُجِتِهِمْ قَالُوا هَذَا عَارِضٌ مُنْصَرٌنَا فَلْيَهُوَ مَا اسْتَعْجَلْتُمْ بِهِ رِيحٌ فِيهَا عَذَابٌ أليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا متأكلهم كذلك نجزل قوم المجرمين وَلَقَدْ مَكَّنَّا لَهُمْ فِي مَكَّةَ إِنَّ مَكَّنَكُمْ فِيهِ وَجَعَلْنَا لَهُمْ ثَمَنًا وَأَثَارًا وَأَسْدَدَتْ فَمَا أغنى عنهم فَنَأْبَى أَبْنَاءٌ أُمَّهُمْ وَلَا أَدْصَرُهُمْ وَلَا أَسْقَتُهُمْ مِنْ شَيْءٍ إِذْ كَانُوا يَجْحَدُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ إِذْ كَانُوا يَجْحَدُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَعَاصِمُهُمْ مَا كَانُوا بِهِ وَذَٰلِكَ وَأَهْلَكْنَا مَا حَوْلَهُم مِّنَ الْقُرَىٰ وَصَرَفْنَا لِلآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ فَلَوْلَا نَفَرَ هَٰؤُلَاءِ الَّذِينَ اتَّقَوا مِن قُرًى لَّعَلَّهُمْ يَظْلِمُونَ أَنفُسَهُمْ بَلْ لُعِنُوا وَذَٰلِكَ إِثْمُهُمْ وَمَا كَانُوا يَسْتَرْحِلُونَ وَإِذْ ضَرَبْنَا إِلَيْكَ نَصْرًا مِنَ الْجِنِّ لِيَجْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَى قَوْمِهِمْ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 يا قوم لا أجيبوا داعي الله وآمنوا بي يغفر لكم من ذنوبكم ويجلكم من عذاب أليم ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولئك في ضلال مبين أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يحي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى بلا وَيَوْمَ يُوقَدُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَلَيْسَ هَٰذَا بِالْحَقِّ ۚ قَالُوا بَلَىٰ وَرَبِّنَا ۖ قَالَ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ تَسْقِى كَمَا صَبَرَهُ الْعَذْمُ مِنْ ذُبُوسٍ وَلَا تَسْتَعْجِل كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبتوا إِلَّا ساعة من نهار بلاغ فهل يغلف إلا القوم الفاسقون بسم الله الرحمن الرحيم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 فإذا لقيتم الذين كفروا فضربا لطاب حتى إذا أسخنتمهم فشدوا الوساق حتى إذا أسخنتمهم فشدوا والوثاقا انما منن بعد وانما فيلاء فما منن بعد وانما فيلاء حتى تبع الحرب اوذاها ذلك ولو يشا مَا هُمْ لَن يَضُرُّونَ مِنْهُمْ وَلَكِن لِّيَبْلُوَ وَزَحْفَقَ بَعْضٌ وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَن يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ سَيَهْدِيهِمْ وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لهم يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَنْصُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُسَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ وَالَّذِينَ كَفَرُوا فَتَعْسَلَّهُمْ وَأَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا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 والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار متوا لهم وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجت كأهلكناهم فلا ناطر لهم أفمن كان على غينة من ربه كمن دين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم مثل الجنة التي وعد المستقون فيها أنهار وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفا وأنهار من عسل مصفا ولهم فيها من كل ذَنوبُهُ غِفْرَةٌ مِن رَّبِّهِمْ وَنَغْفِرَةٌ مِن رَّبِّهِمْ كَمَن هُوَ خَالِدٌ فِي النَّارِ وَشُقَّ مَاءٌ حَمِيمًا إستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واستبعوا أهواءهم والذين اهتدوا زالهم هدى وآتاهم تقواهم فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم درسة فقد جاء أشراطا فأنا لهم إذا جاءتهم ذكراهم فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومسواكم ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة فإذا لِلدَّوْلَةِ مُحَكَّمَةٌ وَلَكِنَّ فِيهَا الْقِتَالَ وَعِتَّ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ يُغْنُونَ إِلَيْكَ يَغْوُونَ إِلَيْكَ نَوْرَ الْمَغْشِيِّ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ فَأَوَّلَ لَهُمْ طَاعَةٌ وَقَوْلٌ معروف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 الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم ففلا يتدفرون القرآن أم على قلوب أقفالها إن الذين ارتجوا على أجبالهم أَذِمَّ تَبَيَّنَ لَهُمُ الْغِشَايَ الشَّيْطَانُ سَوَّلَ لَهُمْ وَأَمْلَى لَهُمْ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لِلَّذِينَ كَفَرُوا مَا نَزَّلَ اللَّهُ سَنُطِيعُكُمْ فِي بَعْضِ الْأَمْرِ وَاللَّهُ يُخْفِي إِسْرَارَهُمْ فكَيْ فَذاَا تَ وَقَدتُمَلَا إِكَتُ يَضلبُونَ يوهَهُم وَدبَ رَهُم ذَلكَ بِ النَّ مُتَّبَعمَا أَسْخَطَ اللهَّ وَكَيون يبوانَهُ فَأَحبَطَ أَعْملَهُم أَمْ قَذبًا الذيينَ فيِي قُلوبِِم ألن يخرج الله أضرانهم ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم ولنبلون حتى نعلم المجاهدين منكم والقابلين ونبلو أخباركم إن الذين كفوا وفتوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضر الله شيئا لن يضل الله شيئا وسيصفط أعمالهم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم إن الذين كفروا وقد دوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون الله معكم ولن يتركم أعمالكم إنما الحياة الدنيا لعبه وله وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم إن يسألكمها فيحفكم تبخلوا ويخرج أرضانكم ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله وَمَن يَدْخُلْ فِيهَا فَنِمَا يَدْخُلُ عَنْ نَفْسِهِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ وَإِنْ تَوَلَّوْا يَسْتَبِقْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ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 وَيُذِنُّ نَهْجَنَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا وَيَنْصُرُكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا هُوَ الَّذِي أَنزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوا إِيْمَانٌ مَعَ إِيْمَانِهِمْ وَاللَّهُ ذُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا يُجِزِي الْmuْمِنِينَ وَالmuْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي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 بالله ظن السوء عليهم سائرة السوء وغطب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مطيرا ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالذان ورسوله وتعذروا وتوقعوه وتسبحوه بكرة وأصيلا إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نجد فإنما ينكس على نفسه ومن أوفى بما عاد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما يَقُولُ لَكَ الْمُخَلَّفُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ شَغَلَتْنَا أَمْوَالُنَا وَأَهْلُونَا فَاسْتَوْفِلْ لَنَا يَقُولُونَ بِأَلْسِنَتِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضلا أو أراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا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 ليقول المخلفون إذا طلقتم إلى مغانما لتأخذوها ذرونا نتبعكم يريدون أن يبتلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل فسيقولون بل تحشدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا قل للمخلفين من الأعراب تدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون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 ومن يطع الله ورسوله يدخل جنات تدري من تحتها الأنهار ومن يتولى يعذبه عذابا أليما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 وَمَا ظَالِمٌ كَثِيرَةٌ التَّيْهَ قُلُوبُهَا وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا وَعَدَكُمْ اللَّهُ نَعِيمًا كَثِيرَةً تَأْخُذُونَ فَعَجَّلَ لَكُمْ هَذِهِ وَكَفَّ أَيْدِيَ الناس عنكم وَكَذَلِكَ أَيِّدْنَاكَ لِتَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَأَنَّهُ لَا يُخْلَفُ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ وَأَوْلَمْ تَغْفِرُوا عَلَيْهَا قَدْ أَحَاطَ اللَّهُ بِهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا وَلَوْ قَالَتْ لَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوَلَّوْا الْأَدْبَ وَسُمًّا لَّا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ثُمَّ اللَّهُ الَّتِي قُدْخِلَتْ مِنْ قَبْلُ وَلَن تَجِدَ لِثُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ مِنْ دَعْشٍ أَنْ أُخْرِجَكُمْ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَحْمِلُونَ بَصِيرًا هُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْهَدْيَ مَعْصُوفًا أَن يَبلغَ مَحِلَّهُ وَلَوْلَا جَالٌ مُؤْمِنُونَ وَنِسَاءٌ مِنَ الَّذِينَ لَمْ تَعْلَمُوهُمْ أن تَكُونُهُمْ فَتُصِيبُكُم مِّنْهُمْ عَضْوَةٌ بِغَيْرِ عِلْمٍ يُذِكِّرُكَ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ مَن يَشَاءُ لَو تَزَيَّنُوا لَعَنَدَ بَنِي الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ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 وكان الله بكل شيء عليما لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الذين <تحلقين> اوتكم ومفصلين لا تقاضون فحكم ما لم تعلموا تعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا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 وَلِلَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ حَمَّالُو أَمْرِ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا ترى هم ركعا سجتين يبترون فضلا من الله ويبوانا سيماهم في وجوههم من أسل السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنسان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 ياأَ وََّنينَ آمًا لاَا تَغفَ أَفْواتَكُم فَوْوق فَووتٍ بِّ وَلَا تَيعُوا لَ بِقَون وَلَا تَجع لَ بِالقَوكَ يعِ بَعْضِكُمْ ل بَعْضٍ أَن صَحبَقَ مَاُكُم وَأَننتُم لا تَشقُون إِلَّا الَّذِينَ يَضْبُطُونَ أَصْوَاتَهُمْ عِنْدَ وَصُولِ اللَّهِ أُولَئِكَ الَّذِينَ لَمْ تَحِنَّ اللَّهُ قُلُوبُهُمْ لِلتَّقْوَى لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ إِنَّ الَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِنْ أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم قبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسح بنبئ فَتَذَينُ فتَبَيرنُوا أَن تُشب قَوْمًَا بِجلَةِ فَتُشِبحُ عَمَا فَلتُم النالمين وَعلََم أََّ فيِيكُم رتُ الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنبتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والكشوق والعسيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمه والله عليم الحكيم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 فأصلحوا بينهما بالعدل وأقشطوا إن الله يحب المقشطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون يام أيها الذين آمنوا لا يسهر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نتاق يَوْمَئِذٍ مِّنْهُ ۖ فَلَا تَرْجُمُوهُ أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ من الظن إن بعض الظن إثن ولا تجسسوا ولا يرسب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا إِنل الله تَوابُ الوعم ييا أي وَن تُئِما غنَقُ نَكُم مِنْ زَكَ وَأُ زَو يَعَنابُم شُعوبَو وَقَضَ إِلَ لتَعَافُ إِكَمَكُمْ لي زَو اللهَّ ان الله عليم خبير قالت الاحراب امننا قل لم تؤمنوا ولا كان قولوا اسلمنا ولم ما يدخل الايمان في قلوبكم وَإِن تُطِعْ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ لَا يَلِتْكُم مِّنْ أَعْمَٰلِكُمْ شَيْـًٔا ۚ إِنَّ ٱللَّهَ وَقَهُورُ ٱلرَّحِيمِ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا۟ ثُمَّ لَمْ يَنفِرُوا۟ قَاتَلُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ وَاللَّهُ بكل شيء عليم يَمُنُّ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلِمُوا كُلَّاتِمُّنُّ عَلَيَّ إِسْلَامَكُمْ بَلِ اللَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ بَلِ اللَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَن هَدَاكُمْ للإِيمَانِ فُلْتُمْ ان الله يقلم ضب السماوات والارض والله نصيركم فيما تحملون بسم الله الرحمن الرحيم ق ق والقران المجيد بل عجب ان جاءهم من نزغ منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب ايذا متنا وكنا ترابا ذلك رجم بعيد قد قال ما تهو وصُلْ أَرْضٌ مِنْهُمْ وَعِنْدَنَا كِتَابٌ حَصِيرٌ بَلْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ فَهُمْ فِيهِ أَمْنٌ مَرِيجٌ أَفَلَمْ يَنْظُرُوا إِلَى قُمْ كَيْفَ بَنَيْنَا وَزَيَّنَّا وَمَا لَهُ مِنْ قُوَّةٍ وَالْأَرْضَ مَدَدْنَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا وَوَاسَيْنَا وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زوج ذَلِكَ صِلوٰةٌ وذِكرٌ لِّكُلِّ عابدٍ مّنِيبٍ وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَآءِ مَاءً مُّبَارَكًا فَأَنبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْقَصِيبِ والنقل باتقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كلبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الوس وثمود وعاد وفرعون وإحوان يوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل مكذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد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 ما يرفض من قول إلا لديه رقيب العتيد وجاءت تكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد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 وقال قيلوا هذا ما لدي عتيد ألقي في جهنم كل كفار عنيد مناع من للخير معتد مريد الذي جعل الله إلها آخر فألقياه في العذاب جديد قال قرينه ربنا ما اطويتم ولا كان في بلاد بعيد قال لا تختصم لدي وقد قدمت اليكم بالوعيد مَا يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ وَمَا أَنَا بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِ امْتَلَأْتِ وَتَقُولُ هَلْ مِن مَّزِيدٍ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ ضِẏْغَايِينِ هذا ما توعدون لكل أواب حفير من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منير قد خلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقضوا في البلاد علم محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان وَلَقَدْ خَلَقَ الْسَمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَدَّنَا لِلْغُدُوِّ وَلَا لِلْآصَالِ تَصْبِرُ يَا مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِعِندِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَأَدْبَارَ السُّجُودِ وَالضَّمَأُ يَوْمَ يُنَادِي الْمُلَاجِمُ مَن مَّكَانٍ قَرِيبٍ يَوْمَ يَسْمَعُونَ الصَّيْحَةَ بِالْحَقِّ ذَلِكَ يَوْمُ الْخُرُوجِ إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشفق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يثير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجباغ فذكر بالقرآن من يخاف وعيد بسم الله الرحمن الرحيم والذاريات ذرا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع والسماء ذات الحفب إنكم لفي قول مختلف يؤفف عنه من أفك قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون يسألون أيان يوم الدين يومهم على النار يفتلون ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعدلون إن المستقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحال هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم وفي الأرض آيات للمؤمنين وفي أنفسكم أفلا تبقرون وفي السماء لرقكم وما ترعدون فورق في السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم هل أَتَاكَ حَدِيثُ وَيْفِ إِذْ وَهِيمًا مُصْفَمِينَ إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقُولُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ قَوْمٌ تَعُولُ فَرَادَ إِلَى أَهْلِهِ فَجَاءَ أَبِي فقربه إليهم قال ألا تأكلون فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروا بغلام عليم فأقبلت امرأته في صبرة فسكت وجهها وقالت عجوز عقيم قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم صدق الله العظيم